كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينعلوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروا هم من أهل الكتاب من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 وقل لازواجك ان كنتم تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا وان كنتم تريدن الله ورسوله والدار الاخره والدار الآخرة فإن الله أعذن المحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله